الله في الجميع إلى كلمة الشيخ الدكتور محمد بن غيث الغيث نفع الله, نفع الله بعلمه والتي هي بعنوان دُرَرٌ من حياة الإمام مالك رحمه الله فليتفضَّل مأجورًا مشكورًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاب إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله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 إن مدارسة سيرة الأئمة عليهم رحمة الله مما يحيي القلوب ويرفع الهمة ويقوم المسير ويضبط الطريقة ولا يخفى على أحد أننا في زمن فتن وغربة وإدبار علم وخفاء سنة في نذرة من العلماء وضعف من التأصيل مع كثرة الصوارف والأهواء وقد كان الذهبي الإمام رحمه الله يتفجع بقوله في زمانه فيا مسلمين بالله تعالى نبكي الكتاب والسنة وأهلها وقولوا اللهم أجرنا في مصيبتنا فقد عاد الإسلام المحض غريبا أو فقد عاد الإسلام والسنة غريبين وكان يقول رحمه الله فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان, من كان باكيا فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النام وقال قبله الإمام المبطة في لبانه الكتاب العظيم قال فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم وعلماء المسلمين كما قال عنهم الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام عليه رحمة الله كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا فمعرفة سيرة العلماء وطريقتهم وهديهم وأخلاقهم من العلم الذي ينير الطريق ويقوم الأخلاق ويربط الخلف بالسلف ولذلك قال ابن وضاح سمعت أبا جعفر العيلي يقول سمعت ابن وهب ما لا يقول لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت وفي رواية قال لولا أني لقيت مالكا لضللت فمعرفة هذه المعالم وسيرة هؤلاء الأئمة لا شك أنها عصمة وهداية ولما كان الأمر كذلك جاءت هذه المحاضرة وهذا اختيار الموفق من الأخوة الأفاضل جزاهم الله كل خير للتعريف بعلم من أعلام الأمة طبق ذكره البلاد والأمصار وسار علمه مسير الشمس في الأقطار فمن أنفع العلوم أيها الأفاضل عيش سير السالفي والاختداء بهم في الدين فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة وقد قال الشافعي الإمام إذا ذكر العلماء فما لكل النجم والنجم يهتذا به وهذه وقفات ودروس ودرق مع هذا العلم نستبين من خلالها شيئا من سيرته وهديه وعلمه مما يبصل المسلم بمنزلة هذا الإمام ويغرف هدي العلماء من مثال هديه وحال القرون المفضلة في العلم والاتباع من طريقته نقف عشر وقفات نختصر في الأخير الوقفة الأولى نسبه ومنزلته وثناء العلماء عليه قال الذهبي في السير رحمه الله هو شيخ الإسلام حجة الأمة إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر الحميري ثم الأصبحي المدني وأمه غالية بنت شريك الأزدية مولد مالك على الأصح في سنة ثلاث عام موت أنس خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأ في صون ورفاهية وتجمل وطلب العلم وهو حدث بعيد موت القاسم أي القاسم من محمد وسالم سالم من؟ ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وقال ابن كثير رحمه الله إمام دار الهجرة في زمانه روى عن غير واحد من التابعين وحدث عنه خلق من الأمة منهم السفيانان وشعبة وابن المبارك والأوزاعي وابن مهدي وابن جريت والليث والشافعي والزهري شيخه ويحيي بن سعيد الأنصاري وهو شيخه ويحيي بن سعيد الخطان ويحيي بن يحيي الأندلسي ويحيي بن يحيي النيسابوري قال البخاري أصح الأسانيين مالك النافع عن ابن عمر وقال الشافعي رحمه الله من أراد الحديث فهو عيال على مالك وفي السير عن ابن عيينة قال مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زماله انتشر في الناس في هذه العصور أن العلماء والإمه أقوالهم ليست بحجة وهم رجال ونحن رجال وهذا في الحقيقة من السفة ومن ضياع فوصلت الاهتداء والطريق الصحيح السليم الذي يربط الخلف بالسلام وقال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم قال الذهبي صدق وبر قال وما أحد أمن علي من مالك بن أنس وكان يقول مالك بن أنس معلمي وعنه أخذت العلم وقال يحيى بن معي كان مالك من حجج الله على خلقه وقال أحمد بن شعي بن ما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك بن أنس ولا أحد آمن على الحديث منه وقال أبو زرعة الدمشق رحمه الله سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سفيان ومالك إذا اختلف في الرواية فقال مالك أكبر في قلبي قال قلت فمالك الأوزاعي إذا اختلف فقال مالك أحب إليه وإن كان الأوزاعي من الأئمة وقال الذهبي في السير ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ فقد كان بها بعض الصحابة مثل سعيد بن المسي والفقهاء السبعة والخاسم وسالم وحكرمة ونافع وطبقتهم ثم زيد بن أسلم وابن شهاب وبالزينات ويحي بن سعيد وصفوان بن سليم وربيعة وطبقتهم فلما تفانوا اشتهر ذكر مالك بها وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن المالشون وسليمان بن بلال وفليح بن سليمان قالوا أقرانهم فكان مالك هو المقدم فيهم على الإطلاق والذي تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق رحمه الله تعالى وقال رحمه الله وقد كان مالك إماما في نقد الرجال حافظا مجودا متقنا وقال وروي عن الأوزاعي أنه كان إذا ذكر مالكا يقول عالم العلماء ومفتي الحرمي وعن بقيه أنه قال ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنة ماضية منك يا مالك وذكر أحمد بن حنبل مالكا رحمه الله فقدمه على الأوزاعي والثور والليث والحكم في العلم وقال هو إمام في الحديث وفي الفقه وقال ابن القطان هو إمام يقتذى به وقال أسد ابن الفرات إذا أردت الله والدار الآخرة فعليك بمالك وقد قال مالك رحمه الله قدم علينا الزهري قال فأتيناه ومعنا ربيعة فحدثنا نيفا حديثا ثم أتيناه الغد فقال انظروا كتابا حتى أحدثكم من أرأيتم ما حدثتكم به أمس أي شيء في أيديكم من قال فقال له ربيعة ها هنا من يرد عليك ما حدثت به أمس قال ومن هو قال ابن أبي عامر أي مالك قال هات قال فحدثته بأربعين حديثا منها فقال الزهري ما كنت أرى أنه بقي أحد يحفظ هذا غيري وقال ابن مهدي ما رأيت أحداً أهيب ولا أتم عقلاً من مالك ولا أشد تقوى وقال الذهبي كان مالك يتحفظ من الياء والتاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حديثه وإذا شك في شيء من الحديث طراحه قال وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره أحدها طول العمر وعلو الرواية وثانيها الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم وثالثتها اتفاق الأمة على أنه حجة صحيح الرواية ورابعتها تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه للسنن وخامستها تقدمه في, في الفقه والفتوى وصحة قواعده قال ابن كثير ومناقبه وفضائله كثيرة جدا وثناء العم عليه أكثر من أن يحصر قال أبو مصعب سمعت مالكا يقول ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أي من العلماء أني أهل لذلك فهؤلاء كلهم زكونة قال الذهبي قد كان هذا الإمام من الكبراء السعداء والسادة العلماء ذا حجمة وتجمل وعبيد ودار ونعمة ظاهرة ورفعة في الدنيا والآخرة كان يقبل الهدية ويأكل طيبا ويعمل صالحا وما أحسن قول ابن المبارك فيه صموت إذا ما الصمت زين أهله وفتاق أبكار الكلام المختم وعى ما وعى القرآن من كل حكمة وصيطت له الآذاب باللحم والدم توفي مالك رحمه الله سنة تسعين وسبعين ومئة وقد تواتر بذلك الأخبار في شهي ربيع الأول وله خمسة وثمانون وقيل ستة وثمانون وقيل تسعون سنة ودفن بالبقيع باتفاق الرواع قال إسماعيل بن أوي أوي ابن أبي أويس وهو ابن أخته مرض مالك فسأل فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت قال تشهد ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد ثم فاضت روحه عليه رحمة قال ابن عيينة ما ترك مالك على ظهر الأرض مثله ما ترك مالك على ظهر الأرض مثله وقال الذهبي وبكل حال فإلى فقه مالك للمنتهى فعامة آرائه مسددة ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحياة ومراعاة المقاصد لكفاها الوقفة الثانية اتباعه للسنة وتعظيمه لها وهذا من أعظم أسباب الرفعة للعبد في الدنيا والآخرة لأن الله قال لنبيه ورفعنا لك ذكرك فكل من اتبعه بمقدار اتباعه يناله نصيب من هذه الآية قال أبو داود السجستاني سمعت أحمد بن حنبل يقول مالك بن أنس أتبع من صفيان وصفيان الثوري إماء في الاتباع قال عنه ابن إدريس ما رأيت بالكوفة رجلاً أتبع للسنة ولا أود أني في مسلاخه من سشان الثوري ومن تعظيم الإمام للسنة أنه إذا أراد أن, أن يحدث تنظف وتطيب ولبس من أحسن ثيابه قال قتيبة كنا إذا دخلنا على مالك خرج إلينا مزينا مكحلاً مطيباً قد لبس من أحسن ثيابه وتصطر الحلقة وقيل لمالك لمن لم تأخذ عن عمر بن دينا قال أتيته فوجدته يأخذون عنه قياما فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذه قائما وقال الوليد بن مسلم وكان مالك رحمه الله كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع وقال مالك والتسليم للسنن يعني من الأصول لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه وما عملوا به عملناه وما تركوه تركناه ويسأنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بيّنوا ونقتذي بهم فيما استنبطوا ورأوه في الحوادث ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله وهذه كلها قواعد وأنتم طلاب علم تكفيكم الإشارة وتبحثوا بعدها عن تفصيل العبارة وعن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالكاً يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال بطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتذا بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين ووالله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا وكان يقول إن حقاً على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعاً لأثر من مبا قبله هذه صفة بارزة لمن أراد العلم النافع وعن ابن عيينة وهذا مثال لاتباعه قال سمعت مالك بن أنس وقد أتاه رجلٌ فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من ذو الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة قال وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها فقال وأي فتنة أعظم؟ من أنك ترى أنك سبقت إلى منزلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم وقال ابن وهب كنا عند مالك بن أنس فذكرت السنة فقال مالك السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها مالك وكان يقول كل أحد يأخذ من قولي ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم وقال معنى ابن عيسى سمعت مالكاً أن يقول إنما أنا بشر أختي وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف فاتركوه وقال أبو طالب المكي كان مالك أبعد الناس من مذاهب المتكلمين وألزمهم لسنة السالفين من الصحابة والتابعين قال ابن الماجيشون سمعت مالكاً يقول من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأكممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلم يكن اليوم دينا وهذه قاعدة في معرفة السنة وتمييزها من البدا والآثار عن في هذا الباب كثيرة جدا وهذا كان هدي العلماء رحمهم الله كانوا يتبعون ولا يبتدعون ويقتدون ولا يبتدون قال سعيد بن جبير ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين وقال ابن سيرين في بيان الميزان للهداية كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر وكان أوزعي يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم وكان يقول ندور مع السنة حيث دارت وقال ابن كسير في البداية والنهاية وأما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق يدورون معه كيفما دار الوقفة الثالثة عقيدته رحمه الله الإمام مالك عليه رحمة الله وغيره من أئمة السلف أهل أثر واتباع فاعتقادهم ما نطق به الكتاب والسنة وكان عليه الصحابة فهم مجمعون على إثبات الصفات الله تعالى على وجهها من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تمثيل مع ردهم للبدأ والمحدثات فهذا الباب أيها الأفاضل إنما هو باب اتباع وتسليم للأثر قال مالك كان وهب بن كيسان يقعد إلينا وهذا فيه أن العلماء كانوا يغرسون قواعد الدي وأصوله وأخلاق الإسلام في قلوب من يعلمونهم ويربونهم قال كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقعد حتى يقول اعلموا لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا وهذا فيه تربية عظيمة وهذا كان دأب السلف قال الحربي عن الإمام أحمد رحمه الله رحم الله الجميع هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا اتباع حديث النبي وأقاويل الصحابة والاقتداء بالتابعي هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا اتباع حديث النبي إذا عظم الشيخ الأحاديث والسنة عظمها الطلبة وهذا في الحقيقة هو أصل هداية في أبواب الدين كلها قال ابن تيمية رحمه الله ألئم المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى ويقولون إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ويقولون إن الله يرى في الآخرة قال هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم وهذا مذهب لئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأما الآثار الخاصة عن هذا الإمام المبجل في هذا الباب فكثيرة لا تحصر ابن وهب قال قال مالك الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم وأكثر ما اعتمدت عليه في هذا سير علام نبلاء وتاريخ الإسلام الذهبي والانتقاء للإمام ابن عبدالبر في سيرة الخلفاء في سيرة الخلفاء الثلاثة رحمهم الله وإن كان جاءت آثار من أماكن متفرقة وعن جعفر بن عبد الله قال كنا عند مالك فجاء رجل فقال يا عبد الله الرحمن عن العرش استوى كيف استوى قال فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علىه الرحضة أي العرق من عظم السؤال ومن عظم الإحداث في الدين قال ثم رفع رأسه ورمى بالعوت وقال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول أي معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج وعن عبد الله بن نافع قال قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء وعن ابن, ابن أبي أويس قال سمعت مالكا يقول القرآن كلام الله وكلام الله من وليس من الله شيء مخلوق وقال القاضعيات في سيرة مالك قال ابن نافع وأشهب وأحدهما يزيد على الآخر قلت يا أبا عبد الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ينظرون إلى الله قال نعم بأعينهم هاتين قال قلت فإن قوما يقولون ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواء قال بل تنظر إلى الله أما سمعت قول موسى رب أرني أنظر إليك أتراه سألم حالا قال الله لن تراني في الدنيا لأنها دار فناء فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبوا يعني الكفار لما حجبوا في سخطه دل على أن المؤمنين يرونه في أضوانه فلو كان الجميع محجبون لما استثنى الله عز وجل حجب الكفار وقال القاضي وقال غير واحد عن مالك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وبعضه أفضل من بعض وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول ليس هذا الجدل من الدين في شيء ليس هذا الجدل من الدين في شيء وقال الشافعي كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال أما إني على بينة من ديني وأما أنت فشاك فاذهب لشاك مثلك فخاصمه وكان يقول أكلما جاءنا رجل أجذل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجذله الوقفة الرابعة ليس كل ما يعلمه مالك حدث به رحمه الله عن ابن الوهب قال قال مالك لقد سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط ولا أحدث بها وفي رواية لقد سمعت ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط ولا وحدث بها قال لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع هذه قاعدة فيما ينقل وما يسمع وما يدرس اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع قال الشاطبي ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة وإما يفيد علما بالأحكام بل ذلك ينقسم فمنهما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص ثم ذكر أدلة كثيرة من السنة والأثر ثم قال ومن ذلك أن لا يذكر للمبتدي من العلم ما هو حظ المنتهي بل يربي بصغار العلم قبل كباره وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتية بها وإن كانت صحيحة في نظر الفقه قال ومن ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات وإن كان لها علل صحيحة وحكم مستقيمة ولذلك أنكرت عائشة على من قالت لماذا تقضي الحائد الصوب ولا تقضي الصلاة قالت لها أحرورية أنت وقد ضرب عمر بن الخطاب صبيغا وشرد به لما كانت كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن يتعلق بها عمل قال وربما أوقع خيالا وفتنة وإن كان صحيحا وتلا قوله تعالى وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة فما الأب ثم قال ما أمرنا بهذا قال إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقا وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم بها ولا حدث بها وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل قال أخبر عن من تقدمه كانوا يكرهون ذلك فتنبه لهذا المعنى هذا في الموافقات ضابط في العلم ثم قال وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله ليس كل حق ينشر في كل وقت ويلقى على كل أحد قال وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة فإن صحت ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله قد تكون عندك سنة ولكن لا تناسب هؤلاء وقد لا تناسب حال زمانك لا تقول لا يخاف في الله لوم تلائم ليس السنة المرسلين والعلماء المهتدين إنما هذا سبيل الطائشين سفهاء الأعلام حدثاء الأسلام قال فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله فإن لم يؤدي ذكرها, ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم قال وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية وقال الذهبي رحمه الله في السير وقد صح أن أبا هريرة كتم حديثا كثيرا مما لا يحتاجه المسلم في دينه وكان يقول لو بثثه فيكم لقطع هذا البلعوب قال وليس هذا من باب كتمان العلم في شيء فإن العلم الواجب يجب بثه ونشره ويجب على الأمة حفظه والعلم الذي في فضائل الأعمال مما يصح إسناده يتعين نقله ويتأكد نشره وينبغي للأمة نقله والعلم المباح لا يجب بثه ولا ينبغي أن يدخل فيه إلا خواص العلماء والعلم الذي يحرم تعلمه ونشره علم الأوائل وإلهيات الفلاسفة وبعض رياضتهم بل أكثره وعلم السحر قال والكيمياء والشعبذة والحيال ونشر الحاديث الموضوع وكثير من القصص الباطلة والمنكرة وسيرة البطال المختلقة وأمثال ذلك ورسائل إخوان الصفا وشعر يعرض فيه إلى الجانب النبوي فالعلوم الباطلة كثيرة جدا قال فلتحذر ومنبتلي بالنظر فيها للفرجة والمعرفة من الأذكياء فليقلل من ذلك وليطالعه وحده وليستغفر الله تعالى الحقيقة لا يجلس النظر فيه وللتج إلى التوحيد والدعاء بالعافية في الدين وكذلك أحاديث كثيرة مكذوبة وردت في الصفات لا يحل بثها إلا التحذير من اعتقادها وإن أمكن إعدامها فحسن قال اللهم فاحفظ علينا إيماننا ولا قوة إلا بالله ومن العلوب التي يكف عنها إما على العموب وإما على الخصوص الكلام الذي يفرق الجماعة من أهل السنة والخلاف فيه يسع يعني ما كان الخلاف فيه يسع والخوض فيه يفرق فمما ينبغي أن يكف عنه فلا يشغل العامة بما ليس لهم فيه أو يجعل علامة وهي مسألة يسوغ فيها الاجتهاد والقول قال النتيمية رحمه الله في جواب مسألة رؤية الكفار لله في الدار الآخرة وهي مسألة خلافية بين العلماء حيث حصل فيها خلاف بين أهل البحرين فتنازعوا وانقسموا وبدع بعضهم بعضا فأرسلوا رسالة لابن تيمية رحمه الله يذكرون الحال في كلام طويل في المجلد السادس من مجموع الفتاوى صفحة خمسمية ثم ذكر المسألة وتفصيلها وقال علماء فيها ثم قال وهنا آذاب يجب مراعاتها وهنا آذاب يجب مراعاتها منها أن من سكت عن الكلام في, مس... في هذه المسألة ولم يدعو إلى شيء فإنه لا يحل هجره وإن كان يعتقد أحد الطرفين أن يعتقد أن القول بها بضعة لكن المسألة قال علماء بضعة وقالوا مسألة يسوف فيها الاختلاف قال أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدعو إلى شيء فإنه لا يحل هجره وإن كان يعتقد أحد الطرفين فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت فهذه أو لا. ليس كل من أخطأ لبعض الناس يتمنى من أخيه أن يزل هذا خطأ هذا مرض في النفس لابد أن يعالج الإنسان عليه أن يتمنى الإصلاح والصلاح للجميع والتوفيق لهذاية يدعو الناس بالليل والنهار لاستقامة خاصة إخوانه أقصد بهم هؤلاء قال ومن ذلك أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون بها بين إخوانهم وأضطادهم فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله وكذلك الأيفاته فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن ولكن إذا سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم مما يرجو النفع به فالفتن وما يثير الفتن يقول العلماء هذه تجتنب ولا تجتنب فتنة باليمن لا تجرها إلى بلدك فتنة بالمغرب لا تجرها إلى المشرق دعي الناس في عافية وسلامة إذا كانوا على خير ثم قال رحمه الله والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه والاعتصام بحبل الله وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة لأنك لو جمعت المسائل التي اختلفت فيها مع أخيك السني تجد في الحقيقة لا تؤدي إلى تفرق ولا إلى اختلاف إنما هي وجهات نظر قالوا منازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة إلا أن يكون أمرا بينا قد أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين لا بد من التمييز في الأمور التأصيلية أما ما يسوع فيه الخلاف لا ينبغي أن يكون سببا للاختلاف الوقفة الخامسة عن خلف بن عمر قال سمع أنه سمع مالكا أن يقول ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعاً لذلك؟ سألت ربيعاً وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك فقلت فلو نهوك قلت كنت أنتهي لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه وهذا ضابط في العلم عظيم لابد أن تضعوه في إعناقكم يا معشر طلاب العلم لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه وإن زماناً نقف نتكلم أمامكم لا زمان سوء ولكن قد يضطر الإنسان إلى الميتة نسأل الله العفو والعافية قال أبو عاصم النبي قال زفر من قعد قبل وقته ذل من قعد قبل وقته ذل وزفر من خص تلاميذ الإمام وقال ابن الوهب عن مالك كنت آتي نافعاً وهذا فيه الحرص على ملازمة العلماء وأنا غلام حديث السن فينزل ويحدثني وكان يجبس بعد الصفح في المسجد لا يكاد يأتيه أحد فإذا طلعت الشمس خرج وفي رواة كنت آتي نافعاً وأنا غلام حديث السن مع غلام لي فينزل من درجه فيقف معي ويحدثني وكان يجلس بعد الصبح في المسجد فلا يكاد يأتي أحد وهذا فيه أيها الأفاضل ليس الشأن بكثرة الأتباع ولا كثرة الحضور إنما الشأن في لزوم الجادة والاستقامة على السنة قال أوزاعي رحمه الله مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرض أهل الأرض عند الناس وما كان يشهد مجلسه إلا تسعة أو ثمانية قال ابن وهب سمعت مالكا يقول حق على كل من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية والعلم حسن لمن رزق خيره وهو قسم من الله تعالى فلا تمكن الناس من نفسك فإن من سعادة المرض أن يوفق للخير وإن من شقوة المرض أن لا يزال يخطئ وذل وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند لا يطيعه وقال القعنبي رحمه الله سمعت مالكا يقول كان الرجل يختلف إلى الرجل ثلاثين سنة يتعلم منه كثير مننا يحضر درس ويغيب درس لا يلازم قال ابن عيد ما فقدنا إبراهيم الحربي في مجلس لغة ولا, ولا نحو مدة خمسين سنة قال كان الرجل يختلف الرجل ثلاثين سنة يتعلم منه وقال عبد الله بن نافع جلست مالكا خمسا وثلاثين سنة وقال ابن وهب لو شئت أن أملأ الواحي من قول مالك لا أدري لفعلت هذه تربية قال الهيثم الجميل سمعت مالكا سيل عن, ثم عن ثمان وأربعين مسألة فأجاب في اثنتين وثلاثين منها بلا أدري وعن خالد بن خداش قال قدمت على مالك بأربعين مسألة فما أجابني منها إلا في خمس مسائل وأنا أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال كنا عند مالك فجاءه رجل فقال جئت من مسيرتي ستة أشهر جئت من مسيرتي ستة أشهر حملني أهل بلادي مسألة قال سل فسأله عنها فقال لا أحسن قال فأي شيء نقول لأهل بلادي قال تقول قال مالك لا أحسن وقال ابن مهدي جاء رجل لا مالك يسأله عن شيء أياما ما يجيبه فقال يا أبا عبد الرحمن إني أريد الخروج وقد طال التردد إليك فأطرق طويلا ثم رفع رأسه وقال ما شاء الله يا هذا إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه وسئل عن مسألة فقال لا أدري فقيله إنها مسألة خفيفة سهلة فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف ألم تسمع قوله جل ثناء إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فالعلم كله ثقيل وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة وكان مالك يقول من أجاب في كل مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة أو النار وكيف يكون خلاصه في الآخرة وقال رحمه الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب حد في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا وهذا درس وتربية عظيمة وقد أخذ مالك رحمه الله هذا الأمر عن شيوخه وأخذوا شيوخه عن شيوخهم وفيه دلالة على ما كان يربي العلماء به طلابهم عن مالك أنه سمع عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لأدري حتى يكون ذلك أصلاً يفزعون إليه كلما سئلت الأصل ما هو لأدري لا ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لأدري حتى يكون ذلك أصلاً يفزعون إليه وقال ابن عبدالبر صح عن أبي الدرداء أن لا أدري نصف العلم قال مالك أخبرني رجلٌ أنه دخل على ربيعه، فوجده يبكي، فقال ما يبكيك، وارتع لبكائه، فقال أمصيبة دخلت عليك؟ قال لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم، استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم، فاستفتاء من لا علم له يبكي العلماء قال ولبعض من يفتيها هنا أحق بالحبس من الصراق وقال ابن وهب حدثني مالك عن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال إني لأحب أن يكون من بقايا العالم بعده لأدري ليأخذ بذلك من بعده وقال ابن وهب فحدثنا مالك أنه دخل يوما على عبد الله بن يزيد بن هرمز فوجده جالسا على سرير له وهو مخلأ أي ليس عنده فذكر شرائع الإسلام ومن تقض منه وما يخاف من ضيعته وإن دموعه لتنسكب يرحى للناس وما ضيعوا من سنن الإسلام ومن تقص من الدين وما ضيع من السنة وإن دموعه لتنسكب هذه تحيي القلوب وتهدي الطلبة لطريق الاستقامة وكان ابن هرمز يقول إني لأكره للرجل أن يحوط رأي نفسه كما تحاط السنة يبدأ ينافع عن رأيه ويرى أنه حق لا يمكن التنازل عنه السنة حق لا يأتيها الباطل بين يديها ولا من خلفها ولكن رأي الإنسان لا تجعل رأيك تحوطه كما تحوط السنة لا تتردد عنه ولا ترجعه هذا غرور وعدم توفيق للهداية لا إني لأكره للرجل أن يحوط رأيه رأي نفسه كما تحافي السنة قال ابن القيم وقيل له أي سحنون هذه مدرسة مالك من رباه ورحمه الله إنك تسأل عن المسألة لو سئل عنها أحد من أصحابك لأجاب فيها فتتوقف فيها قال إن فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال كيف يحاسبون أنفسهم؟ إن فتنة الجواب الصواب أشد من فتنة المال قال وقال بعض العلماء قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره وإن كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه لغيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه وفتاويه أغلب قال بشر الحافي من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل وذكر أبو عمر بن عيينة وسحنون أجسر الناس على الفتية أقلهم علما قال عبد الرحمن بن بليلة أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه المتع وقال ابن سعود من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون وقال حسين الأسدي إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع على أهل بتر وقال الحاكم سمعت أبا عبد الله الصفار يقول سمعت عبد الله بن أحمد يقول سمعت أبي يقول سمعت الشافعي يقول سمعت مالك بن أنس يقول سمعت محمد بن عجلان يقول إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله لا بد أن ويقع ويفتن وقال إسماعيل بن أبي أويس سألت خالي مالكاً عن مسألة فقال لي قر شو معنى اجلس انطور ثم توضأ ثم جلس على السرير ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله وكان لا يفتي حتى يقولها وقال ابن وهب سمعت مالكاً يقول ما تعلمت العلم إلا لنفسي وما تعلمت يحتاج الناس إليه وكذلك كان الناس يعني تتعلم لماذا؟ لتنفع الناس تنفع نفسك ما تعلمت العلم إلا لنفسي هذا يؤدي للإخلاص والمجاهدة والاجتهاد في إصلاح النفس وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل السراج يضئل الناس ويحرق نفسه فالعلم ما نفع والعلم ما كسر ليس العلم كثرة الرواية كما قال ذهبي ولكنه نور يقذفه الله في القلب وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداء قال أبو ثور سمعت الشافعي يقول ينبغي للفقير أن يضع الطراب على رأسه تواضعا لله وشكرا لله قال ابن وهب عن مالك إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه قرأت كذا وتعلم كذا ودرس كذا وافتيت كذا وعملت محاضرة في كذا وفي الجامعة الفلانية وفي كذا. إن الرجل الذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه وقال ابن وهب ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. ليس العلم فقط مجالس العلماء فقط تأخذ معلومات. إنما لابد من التأدب والعلم له أدب الوقفة الثالثة قال ابن وهب قيل لي مالك ما كان شغل مالك في بيته ما كان شغل مالك في بيته قالت المصحف التلاوة قال الذهبي حدثنا ذكره نعيم بن حمان سمعت ابن يقول ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة قلت أي ذهب ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافر الصو والصلاة لمن أراد به الله وعن مالك بن أنس قال كان عمر بن عبد العزيز يعني يروي مالك لطلابه عن عمر بن عبد العزيز يقول كان عمر بن عبد العزيز إذا دخل منزله وعمر أمير المؤمنين خدم نفسه حتى إن كانت المائدة مغطاة كشفها وقدمها إليه يريد بذلك أن يصيب من خدمة نفسه ولذلك كان أحمد رحمه الله لا يدع أحدا يستقي له ما ألوض إنما يأتي به من البئر بنفسه فالذي ينبغي على أهل العلم أن يكونوا في بيوتهم مشتغلين بالطاعة والعبادة مشتغلين في خدمة أنفسهم وأهلهم لا يكون طالب العلم في بيته جباراً أماراً نهاءاً يريد كأس ما لا بد أن يتأمر. يريد شيئا يتأمر كأنه ملك جالس على سرير ملكه قال مالك ينبغي للرجل أن يتحبب إلى أهل بيته حتى يكون أحب الناس إليه قد قال نبينا خيركم خيركم للنساء وأنا خيركم لأهلي لا يكون عند أصحابه لينا هينا وفي بيته شديدا عصيا جبارا أمارا نهاءا ليس من هذه العلماء شغله تلاوة المصحف في بيته ثم خدمة نفسه الوقفة السابعة عن عبد الرزاق قال سألت قال سأل سندل مالكاً عن مسألة سأل سندل مالكاً عن مسألة فأجابه فقال سندل أنت من الناس أحياناً تخطئ وأحياناً لا تصيب قال أنت من الناس أحياناً تخطئ وأحياناً لا تصيل ما الفرق بينهما؟ <تصفيق> قال صدقت هكذا الناس قال فقل لي مالك لم تدري ما قال لك ففطن لها قال أهدت العلماء ليتكلمون بمثل هذا إنما أجيبه على جواب الناس عهد العلماء لا يتكلمون بمثل هذا إنما أجيبه على جواب الناس قال فيه أن للعلماء سمت لا يخرج عنه ولطلاب العلم سمت لا يخرج عنه كما تقدم قال ابن وهب سمعت مالك يقول حق على من طلب, العلم من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية والعلم حسن لمن رزق خيره فلا تمكن الناس من نفسك يعني لا تكن مع السفهاء وتغرض معهم فيتسلطون عليك فإذا نزلت إلى منزلتهم وإلى سفهتهم سفيه عليك فالعلم له حرمة ولو مهابة قال إنما أجبته على جواب الناس قال ابن عقيل عصمني الله في شبابي بأنواع من العصمة وقصر محبتي على العلم وما خالطت لعابا قط وما خالط لعابا قط ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم وأنا في عشر الثمانين أجد من الحرص على العلم أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين قال الضحاك أدركت الناس وهم يتعلمون الوراء وهم اليوم يتعلمون الكلام أدركت الناس وهم يتعلمون الورع وهم اليوم يتعلمون الكلام قال ابن الجوزي في كتابه القصاص والمذكرين صفحة 298 قال قال ابو حامد الطوصي متى كان الواعظ شابا متزينا للنساء في ثيابه وهيئته كثير الأشعار والحركات والإشارات ويحذر مجلسه النساء فيحذر منه هذا منكر يجب منعه فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح ولا ينبغي أن يعظ إلا من ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصالحي ذلك تجدون بعض الناس إذا قام يحدث الناس هارج ليس هذا سمت العلماء ولا هديهم إنما هذه سفاهة من السفاهات وحيضة من حيضات الفتن نسأل الله العصمة والسلامة الوقفة الثامنة عن عبد المتعال ابن صالح بن أصحاب مالك قال قيل لمالك إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون إنك تدخل على السلطان وهم يجورون ويظلمون قال يرحمك الله فأين؟, المت... فأين المتكلم بالحق فمخالطة السلطان والناس لأجل النصيحة وبيان الحق هدي للعلماء وسنة ماضية مضى, مضى عليها السلف رحمهم الله فعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من فعل واحدة منهم كان ضامنا على الله من عاد مريضا او خرج مع جنازه أو خرج غازيا أو دخل على امامه يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس رواه الطبراني فاعتزال الناس والانطواء على النفس ليس بامر سديد قال يسار ابو الحكم خرج رهط من القراء خرج رهط من القراء منهم معظم وعمر بن عذبه حتى بنوا مسجد مسجداً بالنخيلة قريباً من الكوفة فوضعوا جراراً من ماء وجمعوا أكواماً من الحصباء للتسبيح ثم قاموا في مسجدهم يتعبدوا وتركوا الناس فخرج إليهم المسعود فقالوا مرحباً بأبي عبد الرحمن انزل فقال والله ما أنا بنازل حتى يهدم مسجد الخبال هذا فهدموا ثم قال لهم والله إنكم لتمسكون بذنب ضلالة أو أنتم أهداء ممن كان قبلكم أرأيتم لو أن الناس كلهم صنعوا ما صنعتم من كان يجمعهم لصلاتهم في مساجدهم ولعيادة مرضاهم ولدفن موتاهم فردهم إلى الناس الوقفة التاسعة قال مطرف بن عبد الله قال لي مالكٌ ما يقول الناس في يقول مطرف من عبد الله قال لي مالك ما يقول الناس في ما يقل ناس مالك يذمون وممدحونه قال قلت أما الصديق فيثني وأما العدو فيقع فقال ما زال الناس كذلك ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها اذا لم يسلم الائمه لن يسلم من دونهم اذا لم يسلم, يسلم ولكن الواجب على الانسان ايها الفاضل اذا بلغه من احد كلام ان يتهم نفسه وان يرد الامر الى ذنبه ويراجع حاله وينظر ان وجد عيبا اصلحه ولا يحتقر احدا قال ابن عباس ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته ثلاثة منازل إن كان فوقي عرفت له فضة جعالم تكلم فيك لا تقول أخطأ العالم هذا راصخ في العلم إمام قد يخطئ نعم قد يبلغه عنك خطأ بنقل ناقل فيحدث بنحو ما سمع ما سمع لا لو ما علي لا تتي تضعن في العالم وتتكلم فيه وتتخذ عرضاً لك في مجالسك هذا من الشيطان ومن الفتنة ومن عدم التوفيق العلماء لهم حرمتهم لهم مكانتهم وإن أخطوا عليك وإن اعتذوا عليك قال ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته ثلاثة منازل إن كان فوقي عرفت له فضله وإن كان مثلي تفضلت عليه وإن كان دوني لم أعبه به هذه سيرتي مع نفسي فمن لم يرضى بها فأرض الله واسعة الوقفة العاشرة والأخيرة محنته رحمه الله العلماء مروا بالمحل وقد ذكر ابن القيم في ذات المعاد أن الشافعي سئل أيهما أولى للمرء أن يمكن أو يبتلى فقال لن يمكن حتى يبتلى قال الفضل بن زياد سألت أحمد ما الذي ضرب مالك قال ضربه بعض الولاد في, في طلاق المكره كان لا يجيزه فضربه لذلك أي أن طلاق المكره ليس بشيء ولا يقع قال مالك ضربت فيما ضرب فيه سعيد بن المسيب ومحمد بن المنكدر وربيعة ولا خير في من لا يؤذى في هذا الأمر ولا خير في من لا يؤذى في هذا الأمر وعن الليث بن سعد قال إني لأرجو أن يرفعه الله بكل صوت درجة في الجنة قال مصع بن عبد الله قال الأصمعي ضربه جعفر ثم بعد مشيت بينهما حتى جعله في حل أمير المدينة قال ضربه جعفر ثم مشيت بينهما وهذا فيه أن من هذه العلماء أن إذا أخطأ أحد ألا أخطأ أحد أن يسعى في الإصلاح ما استطاع أو في إحلاله مما ارتكب في حقه قال حتى جعله في حل وهذا كان شأن العلماء والأطقياء قال الإمام أحمد رحمه الله بعد محنته كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعا الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله امتحن مالك رحمه الله وأوذي وهذا سبيل العلماء والإمة ومن قبلهم إمام الإمة نبينا عليه الصلاة والسلام ومن شأن العلماء رحمهم الله أنهم يسامحون ويعفون قال الإمام أحمد بعد محنته كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعا وقد جعلت أبا إسحاق يعني المعتصم في حل ورأيت الله يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالعفو في قصة في مصطح قال أبو عبد الله وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سببك وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سببك قال الذهبي في محنة معلك هذه ثمرة المحنة المحمودة أنها ترفع العبد عند المؤمنين وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير ومن يريد الله بي خيرا يصب منه وقد قال الله تعالى وَلَنَنَبْلُوَنَّكُمْ حتى نعلم المجاهدين مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وأنزل الله تعالى في وقعة أحد قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم وقال وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ثم قال في قاعدة متينة رصينة فالمؤمن إذا امتحن صبر والتعب واستغفر ولم يتشاغل بذنب من انتقم منه فالله حكم مقصد ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له المؤمن إذا امتحن صبر واتعب واستغفر يرجع الأمر إلى نفسه وإلى ذنبه ويشتهد في طاعة ربه ولم يتشاغل بذنب من انتقم منه لماذا؟ لأمرين اثنين الأول قد يدخل في الغيبة والبغي حتى من كثرة ذكره وذنبه قد يعظم ذنبه على ذنب من بغى عليه والثاني أن الله حكم مقصد فلك بهذا الأمر أجر وتوى فهذا باب فتح الله عليك للأجر والمتوبة فلا تجعل بابا ذنب ومعصية فالله سينتقم لك فالله حكم مقصد ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له هذا ما يتيسر أيها الفاضل من جمع هذه الدرر والكلمات والنقول. وإن كان الكلام يطول والآثار أكثر وما عملي إلا أن جمعت لكم بعض النصوص والآثار فيها الاهتداء وفيها الاقتداء وفيها معرفة أقدار هؤلاء الأئمة وكيف كان حالهم وكيف كان زمانهم وكيف كان تحصيلهم وما السر العظيم في تخليد الله ذكرهم وانتفاع الناس بعلومهم على مر العصور وكأنهم بيننا أحياء لا بد الإنسان أن يراجع نفسه على الدواء ونجتهد في العلم والتعلم فإن البركة أن يتعلم العلم وأن يعلم العلم حيث حل وإذا فتح الله عليك باب علم فقد فتح عليك باب خير عظيم فالعلم عبادة لا يحدلها شيء نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالعلم والسنة والإيمان والتوحيد وأن يميتنا على السنة ويحيينا عليها وأن يحشرنا في زمرة أهلها ويعود على بادئ أشكر الله عز وجل أن وفقنا وإياكم اجتمعنا في هذا المكان المبارك كما أتقدم بالشكر الجزيد للأخوة القائمين على هذا المركز ولحسن ظنهم ودعوتهم نسأل الله عز وجل إجعالنا أجمعين إخوة متحابين متعاونين عن البر والتقوى متناهين عن الفحشاء والمنكى وأن يديم علينا النعم وأن يحفظ علينا بلادنا وولاة أمورنا ونجزيهم عنا خير الجزاء ونوفقنا وإياكم إلى ما يرضي ربنا عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى عليه جزى الله شيخنا الفاضل الدكتور محمد بن غيث القيث على حسن الجزاء على هذه الكلمة الطيبة فأسأل الله أن ينفع بها ويجعلها في ميزان حسناته وأشكروا فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري على حضور الافتاحية وتتجيع على هذه الدورة وأشكركم جميعنا الحضور وحسن الاستماع وأرى أن نوجل الأسئلة إلى الدروس العلمية وجزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين